ايها الذين امنوا اتقوا الله والتا نظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم انفسهم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 نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.